والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهتدون يحرفون الكلم عن مواضعيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعنا ورعنا ليئا بألفنتهم وطعنا في الدين ولو ان إنهم قالوا سمعنا وإطعنا وسمع وظن لكان خيرا لهم وأقوى ولاك إلا عنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.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 فَنَرُدُّهَا عَلَى ادْبَابِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترا اسما عظيما الم تر الى الذين يزكاون ام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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ يَهْدِيَنَّ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَوِيًّا